هل يوم هل يوم نهن المنتدى <تصفيق> هل يوم هل يوم بزغ بدر الفرح هل يوم هل يوم <تصفيق> والبهجه بالكون صفات قاسم قذاح قلب الموالين بابو الزهر انشراح ويردد بصوت هل بخير البشر اليوم هل افراح ويردد بصوت هل بخير البشر بالعرض افراح مشره وبالسماء وان خلق هل يوم سعيد وباسمه وان خلق هل مبروك مبروك يا ولد فاطمه اي ضي العيون يا اغلى من النظر هل هل يا ضي العيون يا اغلى من النظر هل هل يا ضي العيون يا مصباح الهدى ملاجئ ارواح مهجنه معيده يا زين الاخلاق فرحنا نعاوده واللي عليك يا ابو الزهره بتشهر واللي يا ابو الزهره بتشر ها القلوب يا روح العطفه ونردد الحان تراتيل الوفا كل مغفرة تعود اليك يا مصطفى كل مغفرة تعود اليك يا مصطفى باسمك الاسلام على الدنيا افتخر ها اليوم وباسمك الاسلام على الدنيا افتخار وبش ما على الدنيا افتخر يا بيك على باقي الملا ما اسمع صوتك ليش عمي سمعني سمعني الله يساعد ابو غايب كان يقولها هل يوم هل يوم اعلى اعلى هل يوم ما اسمع ما اسمع ايه يا شباب ايه هل يوم هل يوم القلوب يا روح العاطفه والردد رحان تراتيل الوفا كلمه فخر تعود اليك يا مصطفى بش ما على الدنيا افتخر ها اليوم ها ها اي بش على الدنيا افتخر او بش ما على الدنيا افتخر يا نفتخر على باقي الملا هيثم هيثم شعود الكربلاي ناديك ناديك يا هادينا وهله دربك يا مختار عهدنا نواصله هاتك صوتك صوتك, صوتك صوتك ونعاهد وياك ائمه 12 ايه ونعاهد وياك ائمه 12 افرح افرح وين عاهد وياك ام 12 <تصفيق> للوصل موعود اجينا نباركك <تصفيق> للوصل موعود اجينا نباركك <تصفيق> وفرحه اليوم جمعنا شاركه <تصفيق> ننتظر منلقا وعدا ندركه ننتظر مالقاو احد ما نتركه يا ريت اهل يوم ابو الغيره يحضر ها اليوم ها اي يا اللي عنده حاجه يجاوب واللي ما عنده براحه خليه يقعد يطالعني يشوف شلون لو هضار عمي شارك شارك احكي احكي احكي لا تصفن لا تصفن صفناتك خليها برا ابويا يا رنتح اليوم يجينا بمولدك يا راجل اليوم يجينا بمولدك لدك. لدك. هلا هلا اليوم يجينا بمولده ونقوله اللي اتعلينا بموعدك ايه, ايه. ايه. ونقوله اللي اتعلينا بموعدك ايه الهادي والخيم محافنا ان شاء الله بالمدينه فاجا فاجا <تصفيق> اي بشمزج ونعاود هالسمر اي بشمزج يا ونعاود هالسما او بشمزج يا ونعاود هالسما يا الهادي هالبيك نعمه الله ما شاء الله ما شاء الله ما الحادي يلبيك نعمه الدائمه يوالي يواليك يا ولد فاطمه ولي يا يا ولد فاطمه ان عدل يا وحق رب السما عادي لي عاديك وحق رب الشمخ واللي عاديك يا ابو الزهره خسر اي واللي عاديك يا ابو الزهره خسر واللي عاديك يا ابو الزهره خسر واللي يا ابو الزهره يا روحي مثل ما ودك وجيني وجيني binim من الانبياء اليك شنو عذرك اليوم افرح افرح ما شاء الله اذا كيده تفتحها افتحها لهذي افتحها اروح من عندها افتحها أفتح. هل يوم هل يوم وديني امشي امشي ديني وديني دين المصطفى سيدين بريه سلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته